فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهّرة بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه.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 فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا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 وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة